وَل إِن سَألتَهُم لا يَقُود النَّئَِّ مَا كُا نَخُضُ وَنَاعَب قُلِأَبِلهِ وَآياتِهِ وَررسُودِهِ كُ تُمْ تَسَْزئُود ل تَعتَذِر قَدكَ فَرتٌ إِ فْوَم فَائِفَةٍِ مِنْكُم نُعَّدَ قائِفَةً بِأََّهُم بِأََّهُم كَوا مُجرنيد هلمُنَافِقُونَ وَْمُنَافِ قاتُ بَعْبُهُم